لا في أن قال شيء من شيء ذلك سخر جسدي ثم قوي المكان وعلى أدائي النجوم قال إذا أدى النجوم كلها وعليه هذا شر عادت غتمت فرقت عليه بقمة المسافر المعشبة ذلك من يعالجه هو وذلك عنه في لا لا تقلقا Nie إلا ما أراد الله من فرعس سيدله لهم بما أراد التي من الذي باقى عليه خمسة في دولة سعيدة مصارح رمها قال ما كنت لجذب عبده عند فرعس Yeah, yeah, O, kraj mój, o kraj mój, o kraj mój, o kraj mój, o kraj mój, من غير قال في في الوصية في قال في الوصية فرق بين ذلك وما بين لو كانت وصية منزل فيها من العذابات لما تحرص عليه من أي من قال في That's what I mean. you oh, I think that we can do it in to and everything. فَإِنَّمَا الْقَتَالَنَا هَذَا الْمَلِكُ قَالَ أَلَمْ يَكُنْ مَلِكٌ مَنْ كُلُّهُ أَنْوَالُ الشَّيْخِ وَشَيْخُ الْمَلِكِ وَأَلَمْ يَكُنْ مَلِكٌ مَنْ كُلُّهُ أَنْوَالُ الشَّيْخِ وَشَيْخُ the light of wind. رسول الله صلى الله عليه وسلم بن عبد الرحمن بن مشمك انه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قطع في ثوب ثمر فاذا قالوا حدثنا علي بن عزه أن حكمنا أثورا ونام عند العبد قد سرق الخير عليه في عبد العزيز والي قال كنت Ale moja żona nie يا شكرًا ربنا عليه ساني أحد يوم الجنة لكرامه جار سماك جوار أتمنى جزاءه وليه ونصيبه كرامه كرامه كرامه البروندي في ذلك أحد قال ما الجبرو مشى معلين ولا أنا بلا موطيل انه شراب انه انه شراب وطيل قالوا عليهن عبد الحمد لله رب العالمين ابو كيان عبدالله بن عبد الرحيم وابو عن ابن ادم صليت رسول الله سواصلنها ان يشرب التهم Słyszałem, że nie ma zamiaru o tym, co mówił o tym, co mówił o tym, co mówił o تاريخ. هذه الكل تو لبوب كل تعدينا عليه الكل في الأحلام يعني تو في الأحلام من من بيع الولاء ومن ومن العتق ومن التدبير ومن الكتاب كله في الأحلام تو مش موجود نقرأ فيه وبر أو بشيرشع أو قريب إن شاء الله بيه بيه قاعد يقرب الشيء هيا الحمد لله هنا نتصورها سعادة غامرة يعني للشباب والله واعلا نتصورهم مش مصدقين يعني بهم ذلك يعني هما نوا ونحن نواة ونزلنا في كل منظومة امتها أه الحكام ذوم اللي قادونا في مخيلاتنا وأنهم يعني قادوا مدة طويلة والقانون يعني اللي موجود سعيد بشي يتغير مع الوضعية هذه هو في عالم آخر هو في عالم آخر فانت في أجواء أخرى فانت وذيك السعادة بها حتى أحد, أحد كان يعيشها نعم. يقوم جاء في إذا إلى قالوا حدثنا عن يعني حتى وإن أخطأوا فهم يجتهدون ويصوبون ويحاولون التقرب إلى الله عز وجل باصح حجه واصغى بسنه لا تصير دي ما اي حاجه نبنيها دي ما تصير فيها غلط ولا بد وهذا في زمن النبوه كان موجودا لتكبت الأخطاء وسفك الدماء بغير حق واخطئ في بعض السرايا والغزوات ومات من مات من اهل الاسلام خطا ومع هذا فالأمر ينفض تمام ويحاول المرء أن يصيب وأن يجتنب الفسادة والخطأ نعم فماش حاجة جيه كيكة بالسهل هم مسلمين في بعضهم مسلمين في بعضهم وخاصة لما قامت دولة بن العباس على بيئة ممي يعني هم مسلمين في بعض، وماتوا مئات الألاف من الناس مئات الألاف ماتوا حتى جات الدولة جديدة فهمتني؟ حتى جات الدولة جديدة كي جات الدولة الجديدة قالوا فهمت وينهم اهل الراي والحكمة واهل الوجه اجي اخويا ورونا كاش باش في الدولة هذه ومشيوا مدة دايا وبعدين يعني رجع الفساد فهمت بعد مدة ولكن هذيك هي السنن فهمتني يعني السياسة يعني فيها الاخطاء إذا كانت الأخطاء يعني على سبيل الاجتهاد وليست في أصول السنة وليست في أصول الديانة يعني أخطاء في الدماء أو أخطاء في بعض التقديرات أو في بعض سياسة المشتهد فيها فهذا واقع ولا يخلو منه زمن نحاول نصوبه كهو ونشد على فهمت وأن الأخطاء تنقص وقعدة تنقص هذا هو المطلوب المهم يعني أصالة المنهج سليمة هذا هو المطلوب أما مش نبقى ونحاسب الناس على أخطاء يعني فنسبية ومن بعض الأفراد التي ليست لهم يعني فهمتني ما كانت العلية أو كانت لهم قيادة كبرى نبقى وش نحاسب الناس على أغلط كيف هيك؟ يعني نحاسبه أنه يا يصحاح يا هذوكم فهمتني يتنحى مش هيك طوي يتنحى وذوكم أما مش تصوب فمتني و... وتغلط فهمت على مجرد يعني حالة شكلية أو نسبية ليس لها كبير أثر يعني فهمت أو تهدم أصل على فرع ما يجيش هذا لكن طاوت تصوب الأمور بالوقت تصوب وأحنا اللي فيه قاعد يتصوب الشيء خير ما نقبله الغلط يرتكبنا وتفاقمته ربعها ذي اللي أدى للنتاجم الفوضى واليوم كبدا الناس يعني تفيق وتراجع في غلطها بدات تتحسن الوضعية والأمور بدات فهمتني تمشي القدين فهذا هو المطلوب متقعدوش لهنا يعني في تلك الكراسي العاجية فانتوا تحاسبون الناس بيعمل لك هذاك شو لي شبي ما ملوش هذاك شو بيقدروه شماقو تقول هكى شكون يعمل شكون يعملون شنيه هكا يعملون ولا بمجرد فيديو والله واعلم يعني صحيح غلط اللهم تحاسب الناس كل هذاك هذاك يتحاسب فانتني ويأخدوه على يديه ويدغلوه فانتي تحاسب أيش تقول لا فما مش أصحاب <بضوضوع> وشو <تحكيوش> ما <وانتوما> <معش تحكيو بها دي> فهمت وظلت تحكي وشو ما وانت ما ماش تحكي اللي يعمل هو هو ذكر يتحس وبعدين تطلب بالطرف اللي هو مسؤول عليه أنه يأخذ على يده <بقى في المشاه> <بقى في المشاه> وقتك ما يخش على يده حاس الطرف الثاني المسؤول إيه <هي> أنا تو ما كنتو تتصوروا بس نعيش نهار وضعيات كيف نأكل يعني كثير من الأبواب يعني ربما أعيدت هناك فهمتني بإقامة بعض المحاكم فهمت بإقامة يعني وناس يعني قاموا على فك النزاع والخصوم بين الناس موجود صحيح فهمنا شيء كل حاجات حاجيت به زيادة فهمت فهم البيف فهم الخايف والأمر يصطلح إن شاء الله الأمر يصطلح ما تاريخ إحنا لا عشنا حروب لا عشنا تاريخ لا عشنا ما عشن شيء بهتين ومتخوفين فمتى؟ هذه لا يفضها عالم لا يفضها ولا صالح رأو الحكاية هذه يعني نقول لكم فمتى؟ ما تتفضش فمتان وانتم أغذروا في الزمان ذاك الناس اللي قاعدة تحكي وينهم هم يعني العلماء وين دورهم كما يقولوا وين كذا مش بالضروري بش يكون دوره في كل شيء رأو يساهم هو ربما يكون دوره كبير كما يكون دوره صغير الدوله بن العباس قامت يعني في خيره الخيرت يعني فهمتني الازمنه تمام وعاش فيها يعني فهمتني الناس وأفضل الناس وما راينا لهم دور لا وكيع ابن الجراح كلام على الدولة الخبز ولا سفيان الثوري ولا ابن عيينه ولا الأوزاع ولا مالك بن انس ما رجعوا لهم ابدا ما كلموا حتى حد عندهم عصبيه اخويا وقبائل كبار فهمتي وعشائر كبيره قال لك اجا نغيروا فتبداوا ماشيين كي تغير واستقر لهم الأمر فمتني صاروا يتصلون بهذا وهذا وهذا وبدأت الأمور تنتصب فمت والإدارة تنتصب وهكي بدأت تتحسن الأمور أما ما تتصوروش أنه يعني قيام دولة لابد أن يكون معها علماء مش بالضرورة هذا مش بالضرورة فمتني لأن العالم ربما محتار في تلك الفترة ربما ميراش الأمر مستقيم ربما يبقى متربس خايف من نجم شفتي بحد شيء وطلقى ربما لي في الميدان عنده نظرة خير من اللي عند الإنسان اللي بعيد فمتني ده مش بالضرورة يلزمهم انهم يكونوا موجودين ولا فهمت كل شيء غلط وما مرهمش تكلموا في الوقت هذا سكتوا وقاعدوا يستناو خويا فهمت لين تحسمت الوضعيه وكانوا كي يطلبوا منهم ربما كان يساهموا والله اعلم ربما فما ناس يعني يمسكوا فهمت يصبروا وهكذا أحوال أهل العلم فهمت اما مش نصوب فهمت مشروع يقام في موضع الماء أو في أرض الماء كمشروع مشروع قيام دولة فبأنه يلزم عامله وإيش كون قلق ما فهمش انت إنتي إيش كون قلت ما يسموهم بعدين يغتصبوا لهم ديارهم آه يختفوا لهم في بلدان أخرى أكاك يعني تولي ثالح أكاك يسميهم إيش ما أقول يعني منزخ قدش من المر بقينا الأعصاب شن نعمل نفس الأغلاط لو أي شباه ما أخرجوه وشباه ما أوروه أي خرج اشتعبت عليه طيارة من غير طيارة اه شفت فوقتها موش تكيني فهمش في الحرب ماذا معقول هذا فهم ماذا نحاسب الناس بهال بها ال... بالكلام ذاية فهمت ويبقى هوم خير من ألف واحد اللي قاعد فهمت عايشتهم في الزمانة ذاية ويحكم فينا فهمت هذيكم خير ولا هذا اللي عايش تحت من دي توه فهمت ماذا كون غير حتى لو كان غلط طلعت صلاح الأمور زعمه غلطهم هو بشتجي أكثر من اللي غلط من غلات الناس هذولا اللي يحبوا يعيشوا أمة كملة في الكفر فهمت أما خير حتى لو كان غلطه هي يغطوا ميسيرش أنا معهم ونحاولوا نصوبوا صوبوا والرشدوا فهمت والناس آه هذول كله خير هولت الأمور يقتلوا في الناس ويعجبوا دي ما ننصح ميسيرش نصبر نصبر و هذول ما ليه كيفاش مش معقول غلطين تقول عرض لا لا, لا مش صحيح شيء بطل ليمو أصبر زاد على أذوهم فهمتني مش مش كل أصبر فهمتني أصبر على قد أذوكم فهمت عامل للكرامة في الزمان هذا هذاي هتتصوروا شنتم فهمتني الأجهزة الآن فهمتني وغير في جميع الدول القاعد خايف مننا على خاطر غادره أنا نقول لكم أنا فهمتني يحكي معك باحترام خايف منك هذاك مش باحترام فهمتني خايف منك فهمتني يا سبعون هار يقول العبول ومريوسهم الأعلام فمشوا يدربهم ومشوا جاءوا وطاروا منها هطلوا من هناك ذخلوا عموا لنفق من هناك جاءوا من ذخلوا من هناك ولا مش عارف انت يشكون بالضبط فمشوا ولا يحكي معك كيف فمشوا متحرز لو كان الوضعية ذي مش موجودة اليوم ركشفت العصالي قادتها كفاءتها فمشتها اما هو يقدمون واخروا فمشتها عليكم مزاد الأيام تورينا أكثر من هكرو، مزاد الأيام تورينا أكثر من هك، والناس وهكذا فدائمًا في بلاء، في طمحيس، فانتباص فنت... الانسان حتى ولا كان يشوف ناس غلطين، إذا ما عندهش بينة بش يقول فلان غلط، ما غير ما يقول غلط، حتى ولا كان يعني عنده بعض القراءن فانتني يرى فيها أخطاء، عم يش أدل ذيك، يحاول يتحرز، فنت... يسكت أقلهم إنسان. فنت... ما يرميش الناس هكذا يعني بتوها من ظنون فهمتني؟ لأن هم أبيدهم هم أبيدهم يعني عاني ويقول لك عنا مشاكل وعنا وعنا أطراف متطرفة وعنا ناس فيها غلو وعنا فهمتني انفلاط في بعض المواضع فهمت؟ فهو ماوقات فهم يقول لك أنا يعترف لك إنه عنده فمه مشاكل فهمت؟ إذا هو بريء من تلك الأفعال فهمت اللي قاعدة تصير ولا الشيء اللي نسمع فيه فيه هكاي شيء فهمت من ال من الغلو ولا فهمت من المناهج المتطرفة موجود فهمت؟ Bog. Hej, tam mnie Chodź, chodź,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 قام البذره لا ان الامر المشترك عليه عندنا في الخطر انه لا يرقى عندهم عندك عندهم ولا عندنا اي يقري أن ان الامر المشترك عليه انه لا يرقى حتى لا يرقى ويصح انه عظمنا من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 بان منها العظم هذا المقصود الموضحة هو الجرح الذي بان منها العظم فهمنا والمنقلة هي الإصابة التي انتقل بها العظم من مكان إلى آخر كالخلع مثلا والكسر القوي Szanowny Panie Przewodniczący, Pani